بسم الله الرحمن الرحيم حاميب والكتاب المبيد إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإن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 فَأََّكْ ل أَشَدَّ مِنْهُ بَطُشَ وَمَطَامَثَل لِأَوْوَنين وَل إ تَألتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّموَاتِ وَرطَلَقُولَّ خَلَقَهُمَّ ل زيِيزُ الْانين الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لان لكم تهتدون والذي نزل من السماء ماءا بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون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 أَم ٱتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِٱلْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَآ ءَاتَىٰهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يَنشَأُ فِى ٱلْحِنَّةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مبين؟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 كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا مَالِهِ آبَاؤُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَتَقَنَّى مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ قامدون <تعبدون> الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقب الى انهم يرجعون بل متعتها اولاء قَالُوا هَذَا تَحَرُّ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُم يَقَسِّمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعض بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس وَتَاحِدَةَ جَنَارمَي يَكْفُرُ بِ الرَّحْمَان لِبُيوتٍ سُقُ خَِّ فِي ال البَّط وَمار جَالَهَا يَفَرُون وَلِبُيوتٍ أَبوابَ وَسُورَن لَهَا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 يَصُدُّونَهُم عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَدَى الْبُرْدَةِ الْأُخْرَىٰ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمْ أَن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 فإنك الذي وادناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف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 وقالوا يا أيها التاحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا فَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ ثَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بِنُمُرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَهُمَكٌ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ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 لَائكَةً فِي الْأَرْضِ يَقْنُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِظِيمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِهُ لَكُم مدُ مُبين وَلَم جَ أَعسَ بِالبَيناتِ قَالَ قَدجِتُكُمْ بِالحِكمَةِ وَلِ بَينَ لَكُمْ بَعْضًا الذي تَقْتَنفُونَ فِي فَاتَّفُوا اللهه وَأَطُيَعُون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 لِلْمُسْلِمِينَ أُدْخَلُ الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ 124. وإنكم فيها خالدون 125. وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون 126. لكم فيها فاكهة كثيرة منها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 لكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أَمْ أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم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 تَبَارَكَ الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَعَادَهُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وهم ولئن تألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصبح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون